الافلام تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون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 we zijn er niet in in we zien dat in Ysqua bijna iemand, en we verklaren een van hen تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا ايننا لفي خلق جديد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 Allahu ya'lamu ma ta'hamu kullu antha, wa kullu shay'in yadhu bimqadar. Alim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 يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته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 قُلْ من رب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ من دُونِهِ أَوْلِيَاءِ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا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 وَأَمَّا ما ينفع الناس فيمكث في الْأَرْضِ كذلك يضرب الله الْأَمْثَالَ للذين استجابوا لربهم الحسنى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 وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ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 ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وَأَزْوَاجِهِمْ وذرياتهم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 أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 Qul innallāh yuḍilu min yashā wa yahdi ilayhi Ala bi dhikri Allahi tatma'innul amanu wa salihati tubaluhum wa husnum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 قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرانا سيرت به الجبال أو طيعت به الارض او كل ما به الموتى بل لله الامر جميعا افلم ييئس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدن الناس جميعا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 ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين, كفروا فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قاب على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ من الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره أشق وما لهم من الله من واد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 وَالَّذِينَ آتَيْنَا الكتاب الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ قل قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الَّذِينَ عدهم أَوْ نتوفينك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 وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلاه قل كفى بالله شهيدا Scheiden met elkaar, met elkaar, met elkaar, met elkaar, met elkaar,